والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع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 يوم يدعون الى نار جهنم دعوا هذه النار التي كنتم بها تكذبون اف هذا اف سحر لا تبصرون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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحِقُونَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَافِظٍ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ وَأَمْدَدْنَا هَٰذَا الْقُرَىٰ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ شِهَا كَأْسًا لَّنَا لَهُمْ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ان كنا من قبل ندعو انه هو البر الرحيم إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرحيم.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 اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ام خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَم عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَم عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَم هُمُ الْمُصَطِّرُونَ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فيه فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ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 أَمْلَهُم إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ أَمْلَهُم إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ أَمْلَهُم إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ أَمْلَهُم إله, أم إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْقُومٌ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يَوْمُهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ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 وَاصْبِرلحكْمِ رَبِّكَ فَإِنك بِعيُوننَا وَسَبِح بحَمْدِ رَبِّكَ حينَةَقومم وَمِنَ اللي وَمِنَ الليْرِ فَسَبِّح هو إِذبَ